كتاب كويس وَكَانَ رَسُولُ النَّبِيِّ فِي أَوَّلِ وَمَا يَ وخلقهن العزيز العليم أي الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فينا سبلا وجعل لكم فينا سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من كذلك تخرجون واللذي خلق الأزواج كلها، وجعل لكم من الفلك والأعمال، وجعل لكم من الفلك والأعمال وجعل من الفلك والأعمال تركبون لتزول على ظهوره ثم تفرون عما ربكم. تَنَتَّفَوُنِ عَمَّتْ عَرْقِكُمْ إلَى الزَّوِيعِتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُ وَتَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا مَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْلِينَ وَإِنَّا إلَى رَبِّنَا لَنَقِينَ وَجَعَلْنَ اذا بشر عدو بنا ضر دن الرحمن نتلا وجهه مسوا وهو كذيب او من ينشئ في حيه وهم في الخضام غير بين وجعلنا لا الذين هم عباد الرحمن اشهد فتحسب شمادكم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم فَالْقَالُوا إِنَّ رَجَلًا بَعْلَى أُمَّتِهِ وَإِنَّ عَلَى أَزَالِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ قال إدران من يبن وقومه إنن وهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم نعيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير لا يجمع وَنَوَّلْنَا أَن يكون الناس مَسْجِدًا وَجَعَلْنَا لِلَّذِينَ يَصُومُونَ وَالْمُقِيمِينَ وَالْخَاشِعِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالدَّاعِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ وَالْمُصَلِّينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَعَشَّيْنَا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجًا عليه يستكون وزخرف وإن كل ذلك لنا متى الحياة الدنيا وإلى أخرة عند ربك المستقيم. I'm فأنت تسمعكم أو تهدي العمي أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإنا نذهبن بك فإنا منهم منتقلون أو نرينك الذي وعدناهن فإن فاستمسك بالنبي أرحي إليك إنك على صرافه مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسهلون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا أجعل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 بما عهد عيدك بما عهد عيدك إننا لمُهتدون فلمنك شفنا عنهم العذاب عداهم يكتون ونادى في العون في قومه قال يا قوم ألينا فلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يساد لبين فلولا ألقي عليه أشرة من ذهبه أو جاء معه الملائكة مقترين فاشتخذ فقومه فأطاعون فَنَسْنَا اسفُونَ انْتَقَمنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقناهم أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ تُرَاثًا وَرَصَدًا لِلآخِرِينَ وَلَمَّا جِيْبَذْنُ مَرِيْبًا بَدَلًا عَنْ قَوْمٍ كَمِهُ يَصْدُون وَق ما هُنَالِكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَاسِرُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا تؤمن بها والسبع هذا خيرات السب و لا الشيطان فاستقوا الله ونطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط من المشتقين فاختلف الأحباب من الذين الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون يطاف عليهم بصحاق من ذهب وأكواق وفيها ما تشتميهم أن فتوة لهم وأنتم فيما خالدون يطاف عليهم بصحاف من ذنب وأكواب وفيها مات الجميل أنفس لكم فينا فاكمة كبيرة مما تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خارجون لا يفتروا عنهم وهم فيه مبزون وما ولا يوم ظالمين ولا دوى مالك ليقضي علينا ربه قال ان كنتم لا قد ما أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع شرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتمون قل إن كان يرحمن ولد فألأول العابدين سبحان رب السماء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 وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده عين الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهو ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفثون وقيل